الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكيهم الدين إياك نأبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم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 يهد الله انه لا اله الا هو والملائكه يس واول عين اللَّهِ بِالْإِسْلَامِ وَمُخْتَلَفَ الَّذِينَ أُنزِلَ كِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أَمْرُ قال سريع في سام فريحاء سج كف قل اسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين اوتوا الكتاب والان اسلمتم فان اسلموا فقذ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بطير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير حكس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناطرين ألم تر إلى الذين أوتوا نطيبا من الكتاب يدعون إلى بَيْنَهُمْ كَمَن يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ تَنَوَّلَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُحْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لن تمثل النار إلا ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء شاء وتذل من تشاء في ذك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار وتخرج الحي من الميز وتخرج الميز من الحي وترزق من من الله في شيء إلا, إلا أن تستقوا منهم تقاه ويحذره الله نفسه وإلى الله المظيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين صراطا مستقيما صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 سوزت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذر رسول الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن تحبون الله فاتبعوني يشببكم الله يشببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله